الذيَّذنَ يُقمونَ الصَّلَةَ وَمِ رَزَقونَاهُ م فِ قُود أُلائِكَهُ لمُؤمِنونَ حَقَّ لَهُم ذَرجةٌ مِ دَرَبِّهِم وَمَغْفَِةُ وَرِزقُ كريم.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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويباطل الباطل ولو كره المجرمون